Yadhar lak nuru Allah la yuhi min fadlih gauge Show مَمَتَّ لِخَيْرِ الخَلْقِ يَدًا أَهَدٌ إِلَّا وَبِهِ سَعِدًا فَلِذَاكَ مَدَاتُ إِلَيْهِ يَدًا وَبِذَلِكَ you